أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أدى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ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 ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله, يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وَلَمَن نَّمِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وأنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله وثاء أحوى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت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 ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 Amen. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا ولدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا لاهله سالما رددته ولا عدوا الا خذلته ولا جبارا الا قصمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بكرمك وجودك يا رب العالمين سبحانك ربنا سبحانك ربنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك من الذي التجا اليك فأسلمته ومن الذي هرب اليك فطرده يا سميع الدعاء يا كاسف البلاء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير نسالك اللهم في هذه الساعه المباركه وفي هذه الليله المباركه أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا غفار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 اللهم انا نسالك يا رب العالمين في هذه الساعه ان تكتب لوالدينا خير الجزاء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحه والعافيه وعين الرضا اللهم من كان منهم مريضا فاكتب له الشفاء ومن كان منهم مهموما أو مكروبا فنفس عنه ومن كان منهم ميتا فنسألك اللهم لهم في هذه الساعة الأنس في قبورهم والرحمات عليهم وشآبيب الرحمات لهم يا رب آمين ونسالك ان تجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم وفق لي عبدنا لما تحبه وترضاه وهي له البطاله الناصحه الصادقه التي تبصره وتدله للخير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تبهج قلوب المسلمين بنصر عاجل للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم انصر كل مستضعف من المسلمين يا رب العالمين أنت القوي العزيز أنت الجبار المتين أنت سميع الدعاء وعدتنا بالنصر والتمكين وعدتنا بال بالنصر والتمكين نسألك اللهم أن تبهج قلوب المسلمين بنصر للإسلام والمسلمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار